الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئه جلده ولا تاخذكم بهما رافه ولا تاخذكم بهما رحمه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما وَالْيَشْحَدَ عَذاَابَهُ مَا ق إِفَةُم مِنَ الْمُؤْمِنأَ الزَّانِي لاَا يَنكِفُ إلَّا زانيةَةً أَوْ مشِكَةَ وَزَّانَةُ لاَا يَنكِفُهَا إِللاا زَانٍ أَوْ مُشْرِك وَحُررضِ مَ للِكَ عَ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 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَالَّذِينَ يظْمَأُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ